أحد عشر استمع إلى العبارات وأعدها ثم اكتب الرقم المناسب كما في المثال الإشارات الضوئية عبور الطريق اتجه إلى اليمين اتجه إلى اليسار عبور المشات موقف